بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا التفسير المبارك وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمه واسع نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعض ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يخبر الباري انه فاوت بين الرسل في الفضائل الجليله والتخصيصات الجميله بحسب ما من الله به عليهم وقاموا به من الايمان الكامل واليقين الراسخ والأخلاق العالية والآداد الثانية والدعوة والتعليم والنفع العميم فمنهم من اتخذه خليلا ومنهم من كلمه تكليما ومنهم من رفعه فوق الخلائق درجات وجميعهم لا سبيل لأحد من البشر إلى الوصول لفضلهم الشانخ نعم وهذا مما قررها والسنة والجماعة أن الولي لا يكون كالنبي ابدا فالنبي رتبته فوق الولي ولا يكون الولي مرفوع الرتبه على النبي كما يدعيه الصوفية قبحهم الله واخل الأرض من شرهم فأفضل البشر هم الأنبياء والمرسلون قال سبحانه وتعالى الله يصطف من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع فالله تبارك وتعالى اصطفى الملائكه النبيين واصطفى المرسلين وجعلهم اعلى البشر ولا يمكن للولي مهما بلغ قدره ان يكون كالنبي ابدا فليس ابو بكر كنبي من الانبياء على فضله فانه افضل الاولياء اعلى الاولياء ابو بكر رضي الله عنه لانه افضل هذه الامه وأفضل رجل بعد الأنبياء هو رضي الله عنه ومع ذلك لا يكون كفوى في فضل كفضل أحد الأنبياء أبدا هذا مما تقرر عندنا في معتقدنا أن الولي لا يكون كالنبي وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى فاضل بين الأنبياء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله أعلم حيث يجعل رسالته وحيث يجعل فضله فله سبحانه وتعالى الحكمه البالغه في ذلك وهذا مبني على علمه سبحانه فاذا فضل هذا على ذاك فبناء على علمه سبحانه وتعالى السابق استحقاق هذا لهذا الفضل وهذا لهذا الفضل فلا يسال عما يفعل وهم يسالون فلا يقال لما وكيف ابد ولا يعترض على أفعاله سبحانه وتعالى شيء من هذا بل كل ذلك مبني على علمه سبحانه وتعالى السابق لا ندخل في ذلك بعقولنا ولا نتوهم شيئا بارائنا ونقول لا يسأل عما يفعله وهم يسألون نقول إن الله لا يذلونه متقال بره وإن تقع من يضاعفها ونقول الله اعلم حيث يجعله رسالته ونقول وليس ربنا بظلام للعبيد ونقول غير ذلك من الايات التي فيها تنزيه سبحانه وتعالى عن هذا وليس التفاضل واقعا في الأنبياء فقط بل هو في الأنبياء وفي الأولياء لا يمكن أن يكون الناس على درجة سواء ولكن الناس يتفاضلون ولهذا كان من المعتقدين أيضا متقدر السمرة والجماعة أن الناس يتفاضلون في الايمان في أصله وفي مكملات ليس التفاضل في المكملات فقط وإنما التفاضل حتى في الأصل الذي هو التصديق والناس ليسوا على درجة واحده في التصديق فبعضهم أعلى من بعض وتصديقه ببكره اختلف عن تصديق عمر عن تصديق بقية الصحابة والصحابة عن التابعين وهؤلاء عنا على حسب ما ينقبح في القلب من الإيمان ولهذا بطلت مقولة المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان واحد والناس في اصله سواء ولا يقع طوالتهم في الإيمان وإنما إيمان جبريل كإيمان أحدنا وهذا لا دليل عليه أبدا كيف يكون إيمان جبريل كإيمان أحدنا كيف يكون إيمان الصحابة كإيمان أحدنا يقولون لأن الإيمان شيء واحد شيء واحد لا يزيد ولا ينقص فإذا زال بعضه زال كله ولهذا لا يقول المرجعة بزيادة الإيمان ونقصانه ولا يقول الخوارج والمعتزله كذلك بزياده الإيمان ولا نقصانه بل عند الجميع الإيمان لا يزيد ولا ينقص وينفرد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى بفهمهم الثاقب وعقصانهم بالنصوص بهذا المعتقد وهو أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة حتى يبلغ بلغ لا يعلمه إلى الله وينقص بالمعاصي ولا يزال ينقص حتى قد لا يبقى من الإيمان شيء هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة نور الله تبارك وتعالى قلوبهم وبوثئرهم لما لجأوا إليه سبحانه وتعالى واعتمدوا على النصوص وقالوا بما فيه فهذا التفاضل هو أمر الله سبحانه وتعالى وهو مبني على علمه عز وجل والناس لا يشتركون ابدا في هذا ويكونون على درجة سواء ولكن على حسب ما يكون عندهم اذا هذا التفاضل مهم جدا أن يعني نعرج عليه هذا التعريج حتى نشحذ الهمم إلى زيادة الإيمان بالطاعات والأخذ بأسباب زيادة الإيمان من النظر في آيات سبحانه وتعالى الكونية والشرعية ومن فعل الطاعات ومن مطالعة سياري الصالحين وغير ذلك من هذه الأشياء التي بيها هذه الإيمان ونهرض أيضا من أسباب نقصان الإيمان من المعاصي والخجور ومن البعد عن النظر في أيات الله عز وجل الكونية والشرعية وعن أيضا مخالطة الفجار مما تقصي القلب فإن المعاصي لها ران يكون على القلب ولا يزال اثر المعصية يتراكم حتى تنسد منافذ الخير إلى القلب فلا يبقى فيها واعظ الله سبحانه وتعالى وحينئذ ندرك مقولة السلف الصالح رحمه الله تعالى المعاصي بريد الكفر فلا تزال المعاصي الإنسان حتى قد يخرج من الملة بسبب هذا فالمعاصي تؤثر وإن كان صاحب المعاصيه لا يخرج من الإيمان بتكذيب المعاصية ولو ارتكبها ألف مرة لكنها تؤثر تأثيرا قد يبلغ به الكفر والعيادة بالله هذا التفاضل أصل من أصول الإيمان وأصل من أصول الاعتقاد عندنا أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وقديما ذكرنا لكم بأن الإيمان عند اهل السنة والجماعة خمس نونات لا ننفى نونا الوحد فإن فينا نونا الوحدة فقد خالفنا مفهوم الإيمان عند اهل السنة والجماعة النون الأولى أنه قول باللسان الثانية تصديق بالجنان الثالثة عمل من الجوارح والأركان الرابعة يزيد بطاعة الرحمن الخامسة ينقص العصيان هذا هو مفهوم الإيمان بعيداً عن التشدق والتنطع وبعيداً عن ادخال ما ليس منه عند آل السنة والجماعة أسأل الله أن يوفقنا وأن يبصرنا بمنهجهم وأن يحيي نواياكم على طريقتهم إلى ان نلقاه نعم وخص عيسى بن مريم أنه اتاه البينات الدالة على أنه رسول الله حقا وعبد حق وعبده صدقا وان ما جاء به من عند الله كله حق فجعله يبرئ الأكنة والأبرس ويحيي الموتى بإذن الله وكلم الناس في المهد صبيا وأيده بروح القدس أي بروح الإيمان فجعل روحانيته فائقة روحانية غيره فحصل له بذلك القوة والتاييد وإن كان أصل التأييد بهذه الروح عاما لكل مؤمن بحسب إيمانه كما قال وايدهم بروح منه لكن ما لعيسى أعظم مما لغيره لهذا خصه الله بالذكر وقيل إن روح القدس هنا جبريل أيده الله بأعانته ومؤازرته لكن المعنى الأصح هو الأول ولما أخبر عن كمال الرسل وما أعطاه لا شك أن عيسى عليه السلام أكثر الله من ذكره في القرآن مبينا عبوديته وبشريته لأنه تعلق به اعتقادات باطلة فالنصارى قد غلوا في عيسى عليه السلام حتى جعلوه إلها واليهود ذموه ذما شديدا حتى جعلوه ولد زنا فبين الله سبحانه وتعالى فضله ومكانته وما أيده الله سبحانه وتعالى من الآيات لكن هذه الآيات لا ترفعوا منزله من رسول ونبي إلى رب وإله وإنما خلق عيسى عليه السلام بكن فكان عيسى بكلمة الله سبحانه وتعالى وإن ظن هؤلاء أن عيسى عليه السلام بولادته العجيبة يستحق أن يكون إلها فقد أبطل الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه بإراد عقلي يتبصر به كل أحد ولا يبقى الأمر مشكلا عليه قال سبحانه وتعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فاكون فان من خلق عيسى عليه السلام وانه ولد من غير اب فليكن التعجب من خلق آدم اعظم فانه ولد بلا اب ولا فإنه خلق بلا ولا أم هذا اعجب ومع ذلك ادعى أحد في آدم الإلهية فكيف تدعون ذلك في عيسى عليه السلام فقولوا هو مخلوق أكرمه الله سبحانه وتعالى بالنبوة والرسالة ولكنه عبد الله ورسوله وعيسى عليه السلام ما زاد على ذلك وهو الذي يعلم ذلك جيدا ولهذا قال سبحانه وإذ قال الله عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا علم ما في نفسك انك أنت علام الغيب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به اعبدوا الله ربي وربكم وكنت شهيدا عليهم ما جمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء هذا هو من عليه السلام وقال سبحانه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وامه صديقة كان يأكلان الطعام كان يأكلان الطعام الله ما يأكل الله ما يشرب لأن الذي يأكل محتاج، وإذا أكل فنحتاج للإخراج فقر في أضعف الأشياء فكيف يطعم؟ وهو يطعم فكيف يطعم ولهذا قال سبحانه في سوره الانعام وهو يطعم ولا يطعم والله صمد وجاء في تفسير الصمد انه لا جوف له فالله تبارك وتعالى صمد نعم ولما اخبر عن كمال الرسل وما اعطاهم من الفضل والفضائل وان دينهم واحد ودعوتهم إلى الخير واحدة كان موجب ذلك ومقتضاه أن تجتمع الأمم على تصديقهم والانقياد لهم لما آتاه من البينات التي على مثلها يؤمن البشر لكن اكثرهم انحرصوا عن الصراط المستقيم ووقع الاختلاف بين الأمم فمنهم من آمن ومنهم من كفر ووقع لأجل ذلك الاقتتال الذي هو موجب الاختلاف والتعادي، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فمختلفوا ولو شاء الله أيضا بعدما وقع الاختلاف الموجب للاقتتال مختتلوا ولكن حكمته اقتضت جريان الأمور على هذا النظام بحسب الاسباب ففي هذه الآية أكبر شاهد على أنه تعالى يتصرف في جميع الاسباب لمسبباتها وأنه إن شاء أبقاها وإن شاء منعها وكل ذلك تبع لحكمته وحده فإنه فعال لما يريد فليس لإرادته ومشيئته ممانع ولا معارض ولا معاون يا أيها الذين آمنوا وهذا في إثبات المشيئة له سبحانه وتعالى والإرادة كما هو مذب والسنة والجماعة ولو شاء الله ما مقتتل ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحده وهذا في الرد على القدريه الذين جعلوا العباده فاعلين لأفعالهم خالقين لها وأنكر مشيئة الرب سبحانه وإرادته في أفعال العباد والله يقول ولو شاء والمشيئة هي الإرادة الكونية فالإرادة على قسمين إرادة كونية وإرادة شرعية الإرادة الكونية تساوي المشيئة والإرادة الشرعية تساوي المحل يبقى عندنا إرادة عندنا مشي عندنا محب كيف نجمع بينهم نقول الاراده على قسمين اراده كونيه واراده شرعيه الاراده الكونيه تتعلق بما يحبه الله سبحانه وتعالى وما لا يحبه الاراده الكونيه حتما ستقع لابد ان تقع الاراده الكونيه لابد ان تقع الاراده الشرعيه تتعلق بمحبة سبحانه وتعالى بما يحب فقط مما أراده شرع العبادة والله لا يريد شرعا إلا ما احب أراد الإيمان شرعا أراد الطاعات أراد الكفر أراد المعاصي كونا وقد تقع وقد لا تقف قد تقع من العد وقد لا تقف هذه الإرادة الكونية تساوي المشياء والإرادة الشرعية تساوي المحبة تساوي المحبة نعم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون يحص الله المؤمنين على النفقات في جميع طرق الخير. لأن حذف المعمول يفيد التعميم حذف المعمول يدل على العموم هذه قاعدة سبوة او فضح فاخر يا ايو والدين منه انفقوا مما رزقناكم فين؟ هو قال انفقوا مما؟ من اي شيء ننفق مما رزقنا تفسين؟ حجف هذا المعمول ما قال انفقوا في المساجد انفقوا في على الارام المساكين انفقوا في كذا <تصفيق> انفقوا مما رزقنا فهل حذف هذا المعمول يدل على العموم فحذف المعمول دال على الإيه؟ على العموم نعم ويذكرهم نعمته عليهم لانه هو الذي رزقهم ونوع عليهم النعم وانه لم يأمرهم بإفراغ جميع ما في ايديهم بل أتى بمن الداله على الطبعيد فهذا مما يدعوهم إلى الإنفاق ومما يدعوهم أيضا إخبارهم أن هذه النفقات يعني من هنا للطبعيد مما رزقناكم أي من بعض ما رزقناكم ولا تنفقوا كل شيء لأن النفس تتعلق بشيء من المال فلم يأمرنا الله بإنفاق كل ما عندنا فلو واحد أنفق كل ما عنده هذا من عنده واضر كان يكون مثلا ينتظر مالا وعنده مال الآن وتحتاج نفقة إليه كله تحتاج نفقة إليه كله فينفق كل ما عنده ويرجو مالا يأتيه ما في بأ أو تعظن ثقته بخلف الله عليه فينفق كما كان ابو بكر يفعل لا بأ اما من ضعف نفسه عن ذلك ويعلم ان نفسه تتعلق بشيء من المال وإن أنفق عاد يؤنب نفسه ويلوم نفسه فلا ينفق كل ما عنده وقد قال سبحانه والذين اذا انفقوا لم ولم يقصروا وكان بين ذلك ايه لكن بعض الأحوال قد ينفق الانسان كل ما عنده اذا كان ينتظر مالا اصعب ثقته وربي سبحانه ان يخلف عليه كما فعل أبو بكر رضي الله عنه فلا باس نعم ومما يدعوهم أيضا إخبارهم أن هذه النفقات مدخرة عند الله في يوم لا تفيد فيه المعاوضات لا تفيد فيه المعاوضات بالبيع ونحوه ولا التبرعات ولا الشفاعات فكل أحد يقول يا ليتني قدمت لحياتي فتنقطع الأسباب كلها إلا الأسباب المتعلقة بطاعة الله والإيمان به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضاكب بما عملوا وهم في الغرفات آمنون وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا ثم قال تعالى هذا كلام جميل طيب هذا فيه الحسن أنفق من مرضقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاء فتنقطع الأسباب كلها فتنقطع الأسباب فلا تنفع قرابة ولا محبة احد لك ولا شفاعة ولا أي سبب جميع الأسباب تنقطع إلا ما أحدثه الإنسان في حياته من طاعة الله سبحانه وتعالى فتكون الطاعة أعظم الأسباب في نجاة العبد يوم القيامه وعلى رأس هذه الطاعات توحيد الله عز وجل فإن أعظم ما يحصل به الأنس للعبد والنجاة للعبد سبحان. سبحانه وليات الإنسان بأعظم باعظم على الاطلاق بأعظم من كلمة التوحيد حققها اخلاصا وصدقا واتى بشروطه فلا أعظم من هذه الكلمة في قبره إذا أدخل ويوم بعثه حين يبعث وفي محشره ومنشره وفي عرصات يوم القيامة فلا أعظم من هذه الكلمة إذا مات الإنسان عليها محققا أتى بشروطها وتجنب نواقضها وسال الله سبحانه وتعالى ان يميته عليه لا اعظم من توحيدي سبحانه ابدا الم تركه فضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت مفرات السماء تؤتيك لها كل حين باذن ربه في قبر في حياته عندما مماته في قبره يوم بعثه في عرصات القيامه تطير صحف تجاوز الاصطرار كل هذا توتي فيه كلمة التوحيد أقولها بإذن ربي كلمة عظيمة هي أجل ما يدخره الإنسان لنفسه عند الله تبارك وتعالى لهذا كان الحياة تحقيق هذه الكلمة من أعظم أنواع الحياة وكان الوقت الذي ينفقه في البصيرة بهذه الكلمة أعظم الأوقات ما في أعظم هذه الكلمة من الأسباب القوية المتينة التي ينتفع بها الإنسان يوم القيامة في أرض محشر عبد موحش أما رأيتم هذا الرجل الذي يخلصه الله على رؤوس الخلائق فيأتي بذنوب بلغت مبلغا عظيما تسعة وتسعين سجلا لكن ماذا صنعت به كلمه التوحيد التي أخلص فيها والتي عظمت في نفسه عظمه ما يثبت امامها شيء من الذنوب وان بلغ الاف السجلات ولا يدخل مع اسم الله شيء ثم سائر الطاعات فان هذا اعظم الاسباب التي يحصل الإنسان النجاة يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. فبرز ذا هنا أهمية الطاعة إنما قرابة إنما شفاعة إنما مال اين هو كل شيء راح يحشر الناس يوم القيامة حفاثا عراطا غرلا في صعيد واحد يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأنه إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليستدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منه وما أموالكم وأولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا. ما ترتفع ولا يرتفع قدر إنسان عند الله بماله ولا بمنصبه ولا بمكانته تلك الأشياء التي نتنافس ونتقاتل فيها إلا من آمن وعمل صالحا آمن وعمل صالحا هذا الميراث العظيم آمن وعمل صالحا قل آمنت بالله ثم استقض إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. إيمان وعمل صالح وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون عمل صالح صدق الإيمان إيمان بالعمل كذب كذب ادعاء هذه القران القرآن تنطق لأن الإنسان لا بد له من عمل يسكله بالجنة قد علق الله المسبب علق الله المسبب ودخول الجنة على السبب والعمل الصالح تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون إلا من آمن وعمل صالحا إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتد كلها ايات تدل على أن النجاة إنما تكون في الإيمان والعمل الصالح أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم نكر للتعظيم فهو أعظم يوم يوم يقوم الناس لرب العالمين لا تنفع شفاعه ولا قرابه ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم قائلا اعملوا فلست عنكم من الله شيء لستم مغنيا عنكم من الله شيء الله النبي ما يغني عن أحد شيء هذه القرابه تنقطع من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فامباغ على العبد ان يتدبر هذا جيدا ان يتذبر موقفه يوم القيامه وان ينظر لان هذا اليوم فعلا يا اخوان يحتاج الى عمل دؤوب ويتخلص الانسان من جميع العلائق التي تحول بينه وبين رضا الله سبحانه وتعالى ويجرد عمله وسعيه ويعبد الله على بصيره ان انسحب فمنهج النبي ونعتقد اعتقد فاعتقاد سلف الامه وان دعا فعلى طريقه رسول الله وان عمل صالحا فبالمتابعه والاخلاص ولا يجعل الانحراف يسلك اليه مسلكه ولا يتغاضى ويصبح غبيا مقلدا حديث فكر تربى عليه وحديث راي عاش عليه لم يعرف دليله سوى تربيت وكنت فقط وما العلم الا اتباع الدليل وما الهدى الا معرفة الدليل وما ذاك والتقليد يستويان، محشف عملك وتخلص من شوائب الجاهلية واعبد ربك على بصيرة فانك لا تدري متى يفجأك الموت فلا ينفعك شيء من الله ولا ينفعك مذهب جماعة عشت خادما لها من غير بصير هل مست على عبادتك على اعتقادك على منهجك دليلا ودرت مع الدليل حيث ضار وصرت مع السنة تنام معها وتحيا عليها أنا أعجب من إنسان رضي بالدون ورضي بمألوف عاش عليه ولم يسأل نفسين الدليل ولم يقبل هدى الله الذي جاء به العلماء الربانيون والدعاة المخلصون بدعوى أنه عاش على هذا وإن ذكر بالحق قال إن وجدنا مشيخنا وائمتنا على هذا وإن على آثرهم مقتدون أتلك حجتك هذه طريقتك التي تلقى الله بها يوم أجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم إن السؤال عن اتباع الرسل وليس عن اتباع أحد دون الرسل ماذا اجبتم المرسلين بما أجبت رسول الله أين أنت من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا رصيدك عند لقاء رب سبحانه وتعالى فاما ان تمحص العمل وتصحح الاعتقاد وتنقي المنهج وتعلم اي ارض تضع قدميك عليها واي منهج تتعبد الله به ودعك من تلك الموروثات التي قد توافق او تخالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا من آمن وعمل صالح من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعه هذا اليوم رصيدك هو الإيمان والعمل الصالح ومن تمام بيان القرآن وعظيم نصح الرسول صلى الله عليه وسلم أن أوضح لنا الشارع سبيل النجاة. لا تقل لا أدري ماذا أصنع اعتقادا وتعبدا ومنهجا فهذه ظلمته انقبحت في قلبك على حسب زيغ عندك إما أنه راجع إلى سوء قصد أو إلى سوء فهم. لكن أتدري الشمس في رابعة النهار كيف هي وضوحا وصفاء ورب والذي رفع السماء بلا عمد ان الحق لأوضح لا منها ولكن من اراده ومن مرغ جبهته سائلا ربه واخلص كما كان النبي يتبع صلاه الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم رصيد عظيم من الانتهاج والاعتقاد والعمل القائم على المتابعة والإخلاص ستقف به في أرض المحشر فإن كنت ممن يظلهم الله في ظله فهذا إذا كنت على ذلك فتنقطع العلائق فلا قرابة من ولد وزوجة وأبوة وعشيره وقبيلة ولا شفاعه تضر فذلك لمن يشاء الله له ويرضى فابحث لقدميك عن موضع تسعد به في الاخره وابحث لنفسك عن مكانه وقدر فنال به شرفا يوم القيامة من ورود حوض صلى الله عليه وسلم والشرب منه فإن ذلك إنما يكون لمن اتبعه وإن شرح حصد روحه صنّته اعمل صالحا من قبل أيات يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفعة ولا ينبغي أن تمر علينا هذه الآيات دون تلك الوقفات التي تبين حقيقة خلقك ومعدن عبوديتك ولا يكون الإنسان كمن قال الله فيه مثل الذين حملوا الثورات ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أصفار فكم الحافظ وكم المجود ولكن كالحمار يحمل أصفار ليس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله نعم. ثم قال تعالى والكافرون هم الظالمون وذلك لأن الله خلقهم لعبادته ورزقهم وعافاهم ليستعينوا بذلك على طاعته فخرجوا عما خلقهم الله له واشركوا بالله ما لم ينزل له سلطانا واستعانوا بنعمه على الكفر والفسوق والعصيان فلم يبقوا للعبد موضعا فلهذا حصر الظلم المطلق فيهم نعم والكافرون هم الظالمون المراد بالظلم هنا هو الظلم المطلق وهو الكفر فالظلم ظلمان والفسخ فسقان والنفاق نفاقان والكفر كفران فكفر مطلق ومطلق الكفر وظلم مطلق ومطلق الظلم وفسق مطلق ومطلق الفسق ونفاق مطلق ومطلق النفاق اما الكفر المطلق فهو المخرج واما الظلم المطلق فهو المخرج وأما النفاق المطلق فهو المخرج واما الفسق المطلق فهو المخرج وأما مطلق ذلك فهو الكفر دون كفر والظلم دون الظلم والفسق دون الفسق والنفاق دون النفاق والنصوص ذكرت هذا وذا ولا بد من التفصيل والابتعاد عن الاجماع فمن حمل النصوص على الكفر المطلق والظلم المطلق والفسق المطلق ولم يفرق فقد قال بخلاف القران والسنه ووافق اهل البدع والضلالات وعلى راسهم الخوارج ومن قال ايضا بمطلق الكفر والفسق والظلم وكذا ولم يجعل كفرا مطلقا ولا, ظلم ولا ظلما مطلقا فقد خالف ايضا الكتاب والسنه والراسخ يعرف ما سيقول الكفر المطلق ومطلق الكفر وهذه أصول نتربى عليها حتى نجعل الامر في محل ولا نظل فنكفر من لا يستحق ونترك من يستحق وما جاء الضلال الا من الاجمال كما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان سبيل الضلال انما يكمن في الاجمال فتجمل ولا تفصل وسبيل الحق هو وضع الشيء في موضعه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا عرفنا الكفر لا يزني الزانش لا يزني وهو مؤمن في النفس وان زنى وان سرق فعرفنا النسي والاثبات الذي به يكون مطلق الإيمان والذي يكون به الإيمان مطلق قواعد مهمة جدا سهلة ولله الحمد والمنه وليس صعبة لكن من أرادها؟ من أرادها؟ فرق بين هذه المصطلحات مطلقا وبين مطلق هذه المصطلحات ونجعل كل نص على ما يليق به ونرد المتشابه الى المحكم واطمئن اطمئن يا اخي اذا كنت على الفهم الصحيح الثابيت اطمئن يا اخي اطمئن جدا اطمئن فلم يقع اضراف في منهجك ابدا ولن يقع باذن الله تبارك وتعالى تراجعات ما في تراجعات عند السنه والجماعه ما ترجعا مذهب في الاثناء والاختلاف ولا ترجع عن مذاهب في الإيمان والكفر، ولا ترجع عن مذاهب في أي شيء أبد، لأنهم بنوا معتقداتهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اعتقدوا اولا ثم صاروا يستدلون؟ إنما التراجعات تعرف عند غير السنة والجماعة. إنما الاضطرابات تعرف عند غير السنة والجماعة. إنما انما بناء البيوت على وبناء العروش على المياه. ثم يغرقون وتغرق بيوتهم هذا يعرف عند غير أهل السنة والجماعة لكن أنتم طلبت علمه هو. هل عرفتم تراجع عن أهل السنة والجماعه على عن أصل من هذه الأصول ابدا ولا اضطراب ولا اختلاف ولا شيء ولكن تجد صدرك منشرحا لكل أصل الصلوب ولله الحمد ولهذا كان من خالفه الا السنة والجماعة في اصل واحد من وصولهم خارجا عن اهل السنه والجماعه واحد لو خالفت في الايمان لو خالفت في الأثناء والصفات لو خالفت في القدر لو خالفت في الصحابه اصل واحد ليس شرطا ان تجتمع عليك المخالفات في اصول متعدده اصل واحد كفيل ان يخرجك عن منهج السنه والجماعه لانا اصول هدى تفريق وتفصيل في المشملات انت والكفر مطلق الى امتى المطلق الكفر امتى انفي الايمان هذا نفي المطلق الايمان او انفي الايمان يكون نفي الايمان المطلق أن انفي الايمان المطلق طاره انفي مطلق الايمان واثبت مطلق الايمان وأنف المفق المطلق بهذا طارة عنف إيمانك كله فلا يبقى معه إيمان على حسب النص والكاثرون هم الظالمون فذل هذا علام الظلم منه المخرج وغير المخرج وهذا من المخرج فالكاثرون هم الظالمون كما أن الكاثرون هم الفاسقون أيضا كما أن المنافقين هم الكاثرون ولهذا لما نزل القول الله تبارك وتعالى كما جاء في صحيح الحبيب عبد الله بن سعود ان أش... قال آه في قول الله سبحانه وتعالى الذين امنوا ولم يلبس ايمانهم بظلم أولئك لهم الامن وهم متسلون فشق ذلك على الصحابه فقالوا يا رسول الله اي لم يظلم طبعا الصحابه يفقهون علق الله سبحانه وتعالى الامن والهدايه على تجنب الظلم وليما من ولم ينبس لم يخلط ايمانهم بظلم طب نعم من الذي يتنزه من الظلم كلنا يقع في الظلم مين اللي يعصى من الظلم فشقع ذلك عليه الفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرسول أي... اينا لن يظلم فقال صلى الله عليه وسلم اليس الظلم الذي تعنون اللي هو بقى مطلق الظلم ولهذا ما بنقول الاصلاحات النبي ما قالش مطلق الظلم الظلم المطلق انما اللي قالوا مين الا قالوا العلماء والائمه ليقربوا لنا قوله رسول الله ليس الظلم الذي تعنوا ولهذا طالب العلم السلفي بحق هو طالب العلم الذي يسير على اصطلاح السلف وقلنا زمان اللي المنهج السلفي منهج فهم بمصطلح عندنا مصطلحات وعندنا فهوم احنا ورثنا الاثنين خذ المنهج بمصطلحات اوعى تقول وترفع شعار لمشحف الاصطلاح باطلاق عشان انا عايز والحاج يقول, يقول براحه لا ان التخلي عن الاصطلاح تخلي عن المنهج ده معروف لان مصطلح اهل السنه والجماعه مصطلح دقيق مبني على النصوص ايونا لم يظلم قال ليس الظلم الذي تعنوه انما هو كما قال عبد الصالح ان الشرك لظلم عظيم ايه رايكم قال السنه الجماعه ياخذوا هذا ويحطوا قاعده الفرق بين الظلم المطلق ومطلق الايه الظلم لما نقول ان معاصي تحت المشيئه السنه والجماعة اصحاب الكبائر ولا ينفع عنهم الإيمان المطلق مطلق الايمان يوم يشيبوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عباده عباده بن الصامت الصحيحين قال فمن أصاب من ذلك شيئا فهذا المعاصف له فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفاره له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم سطره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفعه إن شاء إن شاء فيقولون هو تحت المجل نحن فإذنك كثيرا بقى